يا ش า ا و ر د الصباح الهادي يا الحبيب اللي مشيت دروبة لوجودك راحتي ومرادي والجفاف ي ه ا ل ع ن ا وتعوبا يا شذا ورد الصباح الهادي، يا الحبيب اللي مش ي تدروبا لوجودك راحتي ومرادي، والجفاف ي ه ا ا ل ع ن ا وتعبة، و يا شذا ورد الصباح الهادي. يا الحبيب اللي مشيت دروبا لوجودك راحتي ومراتي والجفاف ي ه ا العنا وتعبة و يا شذا ورد الصباح الهادي يا الحبيب اللي مشيت دروبا ب و ج و د ك راحتي ومرادي والجفاف ي ه ا ل ع ن ا وتعبة من تعود عودت عيادي يا نهار ما قويت غروبة لا ت ح س ب الوضع عندي عادي العيون د م و ع ه ا مسكوبة منتعود ع و د ت عادي يا نهار ما قويت غربة و لا ت ح س ب الوضع عندي عادي العيون الدموع هامس كوبا يا شدا ورد الصباح الهادي يا الحبيب اللي مشيت دروبا لوجودك راحتي ومرادي والجفاف ه ا ل ع ن ا وتعبة د و ن ك م صيف الشتاء وقادي، م ا ح ت م ل ب ر د هو لا ل ه و با، كيف يهنا لي الذي ذ ر ق ا د ي دام روحي ع ن د ك م م س ل و ب ه د و ن ك م صيف الشتاء وقادي. محتمل برده ولا ل ه و ب ه كيف يا هنا ليذي ذرقي دام روحي عندك م س ل و ب يا شدا ورد الصباح الهادي يا الحبيب اللي مشيت د ر و ب ه دي وجو و م ر ا د ي و ا ل ج ف َ ا ف ي ه ا ل ع ن ا ب